صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد شرعنا أمس في تناول حدث عظيم من أحداث السنة الثامنة في الهجره النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم تلكم الحادثه هي معركة محتى أو سرية مؤتة تحدثنا عن تاريخها أي زمانها كانت في جمادى الأولى من العام الثامن وذا تحدثنا عن مؤتة وأنها تبعد عن المدينة النبوية بألف أو بأكثر من ألف كيلومتر ومشى إليها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في ثلاثة آلاف مقاتل ليواجهوا عددا لم يكن يدور بخلد أحد من الصحابة أنه سيبلغ هذا الجم الغفير ذلك أنه كان عدد الروم ما يفوق مئة ألف مقاتل، وانضم إلى هؤلاء نصار العرب الذين سميناهم أمس، وبلغ عددهم أيضا ما يقارب مئة ألف أخرى. فنلاحظ أن واجرينا مقارنة للدلاله على بعد العدد والعدة والاستعداد بين المسلمين والكافرين. فالعدد لا يمكن مقارنته به والاستعداد ذكرنا أن المسلمين اليوم يواجهون امبراطوريه عظيمة ترفرف أو يرفرف جناحها على قارتين اثنتين ومضت على هذه المملكة قرون وقرون طويلة. أي فلهم استعداد عظيم لمثل هذه الحروب. فلا, يقاسوا فلا يقاسون بدولة لم تكمل بعد عامها الثامن وبدأت المعركة الدامية والطاحنة ورأينا كيف خاض أولئكم الأمراء الذين سمي بهم الجيش جيش الأمراء جيش مؤتى حيث أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم حبه ومن كان بالأمس ابنه وهو زيد بن حارثة، وقال لهم إن قتل زيد فأميركم جعفر بن أبي طالب وقد قتل زيد ورأينا كيف قاتل قاتل قتال جيش بكامل أما جعفر فقد رأيناه كيف تفجر في أرض مؤتة كان بمثابة الصخور العظيمة الجلاميد تقع على رؤوس الروم بل إنه لفرط وشدة شوقه للجنة عقر فرسه وداهم ودخل وسط الكفار فأكثر فيه الضرب والطعن بالرماح والسيوف وغير ذلك حتى قطعوا يده اليمنى التي كان يحمل بها الراية فحملها باليسرى فقطعوا يده اليسرى فشد الراية بعضديه و وبعد ذلك ظل يستقبل تلك الطعنات كانها وسام أين الجنود كيف يضعون الاوسمه على صدورهم ليستدلوا على قواتهم وجدارتهم بالألقاب فهذا يريد أن تكون هذه الطعنات وهذه الضربات وساما عند الله سبحانه وتعالى فكانت تفوق تسعين ضربة ابن عمر الحديث في صحيح بخاري فاقت الضربات التي بجسده تسعين ضربة أعظه الله سبحانه بجناحين بجناحين من عنده لا يدري كيف الا إلا الله ثبت ذلك في معجم الطبراني ومستدرك الحاكم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام رأيت جعفر ابن أبي طالب يطير في الجنة ذا جناحين يطير بهما حيث شاء فهذا له فضل زائد على سائر الشهداء لأن الشهداء معلوم أنهم في اجواف طير خضر فهو بجناحين في اجواء في طير خضر يطير بهما حيث يشاء ويشهد لهذا ما جاء في محجم الطبراني حديث في صح البخاري عن ابن عمر قال انه كان إذا سلم ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر سواء عبد الله او محمد كان إذا سلم عليهم قال السلام عليك يا ابن, يا ابن ذي الجناحين السلام عليك يا ابن ذي الجناحين وهذا الحديث في البخاري لم يبقى إذن في الأرض إلا جسده اما هو وروحه فقد طار الى الجنه وهو الان يطير فيها حيث يشاء وهكذا سافر جعفر الى الجنه وترك خلفه من يبكيه ولكنه اذ سقط لم تسقط الرايه بل ظلت الرايه بيد الصحابي الثالث الامير الثالث عبد الله بن رواحه كيف قاتل وكيف ارغم نفسه بان تنزل لتلحق بأولئكم الركب الذين سبقوه إلى الجنة وقتل رضي الله تعالى عنه ولم تسقط الرأي توقفنا عندما أمسك الرايه رجل ذكرنا من صفاته أنه لا يحب الشهادة نعم ويحب الجهاد ولكنه لا يحب ولا يرغب في الإمارة لا يحب الإمارة وهو ثابت ابن الأقرم رضي الله تعالى عنه هذا الرجل ثابت ابن الأقرم ابن ثعلب بن عدي من بني عجلان هذا من بلي من قضاع اسلم رضي الله تعالى من منذ زمن وهذا كان حليف الانصار وصحابي لا تكاد تسمع اسمه يعني شو يسمع بثابت بن اقرم لكنه عند الله سبحانه مذكور بل هو أحد البدريين شهد بدرا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وظل على هذا على هذا العهد يعني ما ترك الجهاد في سبيل الله حتى تقتل قتل في خلافة ببكر بكر الصديق في حروب ردة شوف كيف كان هذا الرجل يسهم ويشارك حيثما نودي لإعلاء كلمة الله فقاتل أصحاب الردة وقتله طليحة الاسدي طليحة معروف الذي ادعى النبوة طليحة بن خويلد الاسدي هو الذي قتله وظل عمر يقول لطليحة دائما يقول له كيف أحبك وقد قتلت الصالحين من يقصد بالصالحين؟ قال عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم قال كيف أحبه وقد قتلت هذين الصالحين فقال طليحة وكان يحسن الجواب, كان يحسن الجواب فقال أكرمهم الله بيدي أكرمهم أكرمهم الله الشهادة أكرمهم الله بيدي ولم يهني بأيديهما أي الحمد لله أنهما لم يقتلاني إذ لو قتلاني مت كافرا. وبئس المصير اليوم يوم ثابت بن أقرم أمسك الراية وكان شعاره يقول لأبي هريرة أن أبا هريرة كان حاضرا في هذه الغزوة فكان يقول لأبي هريرة لم تشهدوننا لم تشهدوننا ببدر والله ما نصرنا بكثرة أي ما خلعتش هذا الجيش الذي تراه أمامك في بدر لم ننصر بالكثره إنما نصرنا بالله سبحانه حيث أنزل المدد المهم يكمل لنا ابن إسحاق لأن الرواية التي تذكر لنا هذه الحادثة بالتفصيل هي رواية ابن إسحاق ويقول عروة بن الزبير قال ثم أخذ الراية ثابت ابن أقرم أخو بني عجلان بعد قتل ابن رواح أخذ الرايه قلنا لا ليكون أميرا ولكن لكي لا تسقط لا يسقط علموا الإسلام ولكنه صاح في الناس صاح فيهم ورفع صوته يا معشر المسلمين اصطلحوا. يمكن لأن الحروب احيانا تهدأ في بعض فتراتها بعض فتراتها تفتر فربما في ذلك الوقت صاح فيهم فقال اصطلحوا على رجل منكم فقالوا أنت أنت الذي تحمل الآن الرأي فقال والله ما أنا بفاعل شو كيف يفر من الإيمار والله ما أنا بفاعل فاصطرح الناس حينئذ على خالد ابن الوليد وثبتت هنا اماره خالد ابن الوليد وهو حديث عهد اسلام لترى انه ولد في الاسلام اميرا ولد في الاسلام اميرا يعني اول غزوات كان اميرا على جيش مثل جيش مؤثر ولكن السؤال الذي نطرحه الان اين هو خالد حتى لو اردت ان تعطيه الان الرايه اين هو قبل كل شيء انه وسط تلك الحطبة التي وصفناها لكم عندي تبحث عنه تراه في وسط الروم يضرب هذا ويفتك بهذا كان يطيح بهم ويفتك بهم فردا فردا بل تعجب يعني هذا تحتاجه إذا أردت أن تعرف ماذا فعل خالد بن الوليد تحتاج هذا الوصف كان يفل يكسر السيوف سيفا سيفا لكثره الضرب حتى تداول على في يده تسعة سيوف بكل سيف كم قتل من رومي حتى بلغ هذا العدد مر على يده في تلك الحرب تسعة سيف. يعني الفل تضرب تضرب حتى ينكسر السيف سفه ثلمة هذا لا شك أنه قتل عددا كثيرا روى لنا ذلك الإمام البخاري رحمه الله سجل لنا ذلك فعن خالد بن الوريد قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤته تسعة اسياف تكسر تسعة أسياف كيف كان يضرب هذا الرجل فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية صفيحة حديدة يمانية صار يضرب بها حتى سمع هذا النداء إذن هذا الحديث يدل على أنه قد قتل من الروم العدد الكثير والجم الغفير الآن هو يحمل تلك الصفيحة اليمنية نوديا, نوديا أن يا خالد ليعطى الرايه قال عروه بن الزبير فلما أخذ خالد الرايه حملها دافع القوم سنشرح ماذا ب... ما يعني دافع القوم وحاشا بهم ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس أنا أمس تحدثنا عن معنى التحيز ما معنى دافع القوم لأنه إنسان إذا قرأ غزوه مؤت في الكتب المختصرة ربما يظن أنه بمجرد ما حمل الرايا انحاز بالقوم لا دافع القوم أي واصل القتال بقية مهام حتى غربت الشمس واصل القتال مع جيش المسلمين ذلك ليخلص المسلمين الذين هم بين الروم كان مسلمون الآن راهم في وسط جيش الروم يضربون ويفتكون ويقطعون الرؤوس طبعا وفقه الله عز وجل هو من معه للصمود طوال النهار بقية النهار حتى اذنت الشمس للغروب. طبعا إذا غربت الشمس تخف حدة القتل ينصرف من كان لديه قتيل يأخذه من كان لديه جريح يأخذه عاد كيل الصفان كيل الصفين إلى معسكرهما ورفع خالد الرايه لينحاز الناس جميعهم إلى حيث هو في تلك الليلة الباردة شوف خالد هذا عجيب في تلك الليلة الباردة وفي تلك الأرض البعيدة جلس خالد يفكر وما أدراك إذا سمعت خالد يفكر هذا الرجل كان من أبرع الناس في فنون القتال وهذا الرجل الآن حتى ذكرنا هذا مرة في غزوة أحد لأنه أول مرة تحدثنا عن خالد بن الوليد في غزوة أحد تحدثنا أنه إلى غاية اليوم بل حتى في الحرب العالمية الأولى في هذا العصر كانوا يدرسون فنون خالد القتالية لأن الروم سجلوا لأن خالد معروف أكثر القتلة في الروم سيأتي غزوات بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يعني فتح أراضي الروم بكثره فالروم كانوا يسجلون كانوا يسجلون تلك الخطط التي كان يرسمها خالد بن الوليد صاروا يتدارسونها فخالد بن الوليد الآن جلس يفكر وهو بحاجة ماسة إلى مكايده الحربي إنسان عجيب فمكيدة يبحث عن المكيدة ليلقي الله تعالى بها الرعب في قلوب الروم لا بد أن الروم الآن لن تهزمهم، لن تهزمهم ب يعني هذا أمر يحيله تحيله العالم، فلا بد إذن ماذا؟ أقل شيء إنه نلقي في قلوبهم الراس حتى لا يتبعون ويخلص بذلك المسلمين يأخذهم إلى حيث أو من حيث قادموا مواصلة القتال تعني الإبادة الكاملة والشاملة للمسلمين، يعني سيموتون كلهم. هكذا قواعد الحرب. لو تواصل الجيش كله يفنى. والانسحاب خطير أيضا تعني مطاردة يعني لو انسحب يعني الجيش الرومي سيطارد المسلمين وهذا فيه شدة كما أسلفنا بيانه أمس أشرقت شمس اليوم التالي هو فأشرقت في قلبه أو أشرقت في قلبه نور سطع من عند الله سبحانه وفقه إلى امر ففي ذلك الصباح غير أوضاع الجيش شوف. غير أوضاع الجيش تماما وغير تعبئة الجيش غير تماما الجيش غيره فجعل مقدمة الجيش ساقته وجعل الساقه المقدمة وجعل ميمنة الجيش الميسرة والميصر ميمن وتأخر بالجيش قليلا طبعا هناك نصار العرب يعرفون العرب الذين كانوا من هنا صاروا لا يعرفون الميمان الجديدة صح الذين من هنا صاروا لا يعرفون الجديدة فقالت الروم وقال نصارى العرب قالوا لقد جاءهم المدد جاءهم المدد أم جابوا جيشا آخر لحق بهم والقى الله سبحانه في تلك اللحظة في قلوب الروم الرعب بدأ خالد بن الوليد أمر الجيش بأن يرشق بالنبل ويرمي بالرماح ويتأخر شيئا فشيئا فظن الروم ان هذه مصيدة يريد خالد بن الوليد ظن انه يريد خالد بن الوليد ان ياخذهم الى ابعد من هذا المكان لان هناك جيشا يتربص بهم اي ينسحب حتى يتبعه الروم فيهجم الجيش الثاني وما كان شوف لا جيش لا ولد خالد بن الوليد فعل ذلك ورجع بالمسلمين شيئا فشيئا طبعا قاده الروم امر لا تتبعوه لا تتبعوهم لا ندري ما الذي يريدونه وهذا هذا التحليل العسكري لكن لو سمح خالد بن الوليد لاحد القاده أولئك ان يتحدث لحدثه بان شوف لا داعي لهذه المناوره اصلا يعني افتق في روحك تجعل الميمنه الميسره والميسره ميمنه والساقه مقدمة والمقدمة الساقة لو كان هربت عادي انسحبت واحد ما لماذا الروم ساعدوا بهذا الانسحاب للمسلمين يعني أحسن شيء فعله المسلمون لهم وهذا الانسحاب ورجوع خالد بن ولد بالجيش الإسلامي لماذا ذلك لأن الروم كثر فيهم القتل يعني لقد دفعوا كثيرا من فردات أكبادهم وهم لا يريدون مزيدا من الضحايا بيد الجيش الإسلامي الذين لا تخيفه الأرقام ولا ترهبه هذه الأجسام يعني كانوا يعرفون أن هؤلاء لا يمكن مقاومتهم حتى الروم خافوا لذلك لو كان الروم ما زالوا على شجاعة نلاحقوا بهم لأن خالد الآن انسحب شيئا فشيئا انسحب وانصرف بجيش المسلمين بعدما خلص المسلمين من المكان الذي كانوا فيه قادة الكفار الوقت الذي ربما ربما تقول الكفار سيلحقون بالمسلمين فإذا بهم يرجعوا رجعوا وخرجوا من أرض مؤتاء بعدما لقوا ما لقوه على يد طائفة هذا طائفة فقط من جيش المسلمين واللحاق بهم وسط الصحراء القاحلة هذه وصحراء مجهوله لديهم هذا ضرب من الانتحار لا شك فقرروا الرجوع حتى هم قرروا الرجوع لا تتبعوهم لماذا؟ اولا الصحراء صعبة لا نعرفها ثانيا المدد الذي ينتظرهم ف نحن في غنية من ذلك طبعا بهذا وقع الله سبحانه وتعالى بحسن تصرف خالد رضي الله تعالى عنه وقى المسلمين من انتكاسة محتمة نعم قد يقول إن المسلمين انتصروا لم ينتصروا لكنهم لم ينهزموا ايضا من فلم يرفع راية الاستسلام في هذه المعركة قانع كل فريق بما عليه وما له كل واحد اخناع بما لديه واذا دخل الان علينا داخل وقال نريد لغة الارقام حتى نعرف المنتصر من المنهجم بعض الناس ربما ينظر هذا المنظر يجعل لغة الارقام هي التي تحكم في النصر او الهزيمة إيه؟ لو تحدانا متحد وقال تعالوا بنا ننظر القام القتلى فعندئذ أجزم لك بأن النصر للمسلمين إذا حبيت تسمي النصر بالأرقام فخذها يقينا بأن النصر إذا كان للمسلمين ولا يدلك على ذلك مثل قول خالد لقد تقطعت بيدي وفي رواية دقت تسعة أسياف يوم مؤتع بيدي ما بقي معي إلا صفيحه يماني اذا كثر القتلوين في صفوف الروم كم قتل؟ جعفر كم قتل عبد الله بن رواحه كم قتل زيد كم قتل خال كم قتل غيرهم من الصحابة فهذا إذا العدد رهيب تفاصيل الحرب تدل على أن العدد كبير لو أتيت الآن إلى الجثث التي بأرض مؤتة وعددناها لا أفاجئك إذا قلت لك إن عدد قتل المسلمين في معركة مؤتة لم يتعدى اثني عشر قتيلا ثم لما تشوفوا تفاصيل معركه وش نصف الجيش راح الف وخمسمائه قتيل ثم واحد فقط طبعا هناك جرح اخذهم الصحابه حيث اخذوهم اثني عشر قتيلا سجلهم رواه السيره وروات التاريخ وقد فصل اسماءهم اصحاب المغازي مثل الواقع في مغازيه و حتى ابن كثير في بداية ونهاية وابن الأثير في نهاية الأرب وابن سيد الناس في عيون الأفر أرادوا أن يبحثوا كم عدد قتل المسلمين في معركة مؤتر لم يخالف أحد في أنهم ما تعدوا إثني عشر قتيرا. هؤلاء أولهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وهذا الرجل من من قريش زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب عندك مسعود بن الاسود ابن حارثة وهذا من بني عدي مسعود بن الاسود عندك الرابع وهب بن سعد بن ابي صرح هذا كان من بني مالك شوف تفصيل العلماء كيف عرفوا ها الرابع الخامس عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه وصاحبه عباد بن قيس كلاهما من الخزرج صاروا عندنا ستة السابع الحارث بن النعمان وهذا من بني غن قرب المدينة الثامن سراقة بن عمر ابن عطية رضي الله تعالى عنه ابو كليب وأخوه هذا اخوه شقيقه جابر هذا اخوه جابر ابو كليب وجابر هم ابن عمر ابن زيد وهؤلاء الثلاثه اقصد سراقة وابو كليب وجابر اخوه كلهم من بني مازن من بني النجار بن النجار دفعوا ثلاثه من خيرة أبنائهم كذلك الحادي عشر والثاني عشر عمرو وأخوه عامر ابن سعد بن الحاد هذو هذان من بني مالك ابن أفصى وكان هناك طبعا كثير من الجرحة كان كثير عدد كثير من الجرحة تولى علاجهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم في رجوعهم إلى المدينة هذا يظهر لك أخي بما لا يدع مجالا للشك أنهم خرجوا من المعركة أفضل مما خرج منه الروم لأن هذه المعركة كان لها أثر عظيم في جزيرة العرب الناس جميعهم سمعوا بما فعله المسلمون في هذا اليوم أن جيش الروم ما لاحق المسلمون ما لاحق المسلمين. عدد الروم كان بهذا العدد وعدد المسلمين كان بهذا القلة فلا شك أن هذا كان له أثر بليغ على نفسية الناس من بعد ذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا اليوم سماه سماه فتحا سيأتي في حديث بعد ذلك سمى هذا ما فعله خالد سماه فتحا نعم ربما شعر المسلمون شعر المسلم بالهزيمة إذا قارنوا أنفسهم بذلكم الموكب الذي رحل إلى الجنه لانهم هؤلاء حققوا غايتهم التي جاءوا من أجلها جاءوا من أجل الشهادة فنالوها ورزقهم الله سبحانه الشهادة إذا شعر أحد بالهزيمة كونه لم يصل إلى ما وصل إليه هؤلاء الذين رحلوا إلى جنة متزينين بدمائهم واضعين على صدورهم تلك الطعنات وتلك الضربات ودخلوا جنة عرضها الأرض والسماوات ماشي الآن رأنا بعاد عن مؤت أو بعد عن مدينة بألف كيلومتر فما الذي يحدث بالمدينة المدينة كلها تلهج بالدعاء لهؤلاء المجاهدين بالنصر وتنتظر عودتهم بسلام وبالظفر. فهم الآن ينتظرون قدوم جيش النبي, النبي عليه الصلاة والسلام جيش الإسلامي على أحر من الجمر كعادتهم ينتظرون قدوم هؤلاء ولكن الوحي سبق الجيش بالأخبار والبشائر والأحزم تلاحظ الله سبحانه وتعالى ما أراد أن ينتظر المسلمون قدوم هؤلاء في مسيرة ربما استغرقت عشرين يوما او اكثر جاء الوحي إلى المدينة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حدث روى لنا ذلك الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال نعى رسول الله عليه الصلاة والسلام نعى أي أخبر بموت الشخص نعى رسول الله عليه الصلاة والسلام كنا قد كسرنا النعي في موت, موت النجاش بينا أن النعي نوعان نعي جائز أنك تخبر عادي فلان قد مات حتى يتسمى للناس الصلاة عليه وهناك نعي محرم هو رفع الصوت في المجالس وفي الأسواق وكتابة أشياء هكذا مثل ما يحدث الآن في دول الشرق هذا محرم نعى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا النوع من النعي نعى رسول الله عليه الصلاة والسلام زيدا وجعفرا وابن رواح للناس قبل أن يأتيهم خبرهم وعيناه تذرفان الرسول عليه الصلاة والسلام دموع تسيل من عينيه وهو يحدث أصحابه بهذا الخبر فقال خرج لهم كلهم يسمعون وسيأتي كيف نادى في الناس وخطب فيهم فقال أخذ الرايه زيد فاصيب طبعا قلب اسامه قلب ام ايمن وقع ثم أخذ جعفر الرايه فاصيب عبد الله محمد واسماء بنت عميس هنا لا, لا يمكنك أن تتصور حزنه ثم أخذها ابن رواحه فاصيب قال انا وعيناه تدريفا لا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما استطاع ان يكمل حديثه ونقل نقل الخبر للصحابه مما جعل قلوب الصحابه تمتلئ حيره بقدر ما امتلأت حزنا علاش من بعد ما شان الجيش الان خلاص مات زيد جعفر وابن راهو حتى سمعوه عليه الصلاة والسلام يكمل فيقول ثم أخذها خالد خالد بن الوليد من غير امره أي من غير ان اامرهنا اي امره الناس ففتح له شو كان متفتحا له سماه فتحا كان النعي مصحوبا بالدموع وبالمجد ولقب جديد لخالد بن الوليد لقب جديد لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ففي روايه اخرى للبخاري قال حتى اخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه سماه الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله كما سمى من قبل حمزة كان ينادي في أحد ويقول أنا سيف الله فسيف من سيوف الله فتح الله عز وجل عليهم لما قام به من حسن التدبير وحسن التخطيط فكان قراره سليما ونصرا عظيما على تلك الأرض الميتة وانتشر الخبر طبعا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع قلة قبل أن يصل الجيش الجيش ماذا موصلش فانتشر الخبر وانتشر مع الخبر الحزن في أرجاء المدينة وانتشر البكاء وانتشر اليتم للحزينه كانت في ذلك المدينه كان في ذلك اليوم في اقصى مقامات الحزن احد هؤلاء الذين فجعوا من الأيتام عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب اول مولود للمهاجرين بالحباشة تذكرونه قلنا أول مولود بالمدينة بالمهاجرين المدينة المهاجرين هو عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين بالحبشة هو عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب يحدثنا هذا الغلام عن مرارة ذلك اليوم فقد روى عنه الإمام أحمد قال بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة فقال ان قتل زيد او استشهد فاميركم جعفر فان قتل او استشهد فاميركم عبد الله بن رواحه فنقل العدو حدث الذي حدث فاخذ الرايه زيد طبعا هذا من كلام عبد الله فقاتل حتى قتل واستشهد فاخذ الرايه جعفر فقاتل حتى قتل واستشهد وأخذ الرايه عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل واستشهد ثم أخذ الرايه خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي فأتى خبرهم النبي عليه الصلاة والسلام فخرج إلى الناس إذن خرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه إذن هذا في مقام الخطبة فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال إن إخوانكم لقو العدو وإن زيدا أخذ الراية فقالة لحد استشهد ثم أخذ الرايه بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى استشهد ثم أخذ الرايه عبد الله بن رواح فقاتل حتى استشهد ثم أخذ الرايه السيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه قال عبد الله بن جعفر فأمهلنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ثلاثا أي الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى بيت آل جعفر إلا بعد ثلاث ليال هذا يحتاجه المصاب يحتاج المصاب أن يبقى أحيانا وحيدا حتى يفجر ما في نفسه من ذلك الحزن حتى يدع ويرسل العنان لنفسه فتجهش بالبكاء لعل تلك الدموع تغسل ما به من حزن بل قل ربما فعل ذلك لانه هو أيضا حزين خشيئا يراه أهل وآل جعفر بذلك الوجه الحزين فيزيدهم حزنا هذا أجزم به لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يأتيهم إلا بعد ثلاث لكنه حرض ما شاعر المؤمنين في المدينة حرض جميع اهل المدينة بأن يأتوا آل جعفر ليقوموا بالعناية بهم والطواف بألامهم أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث تعرفونه وهو من آداب المسلم في جنائز المسلمين آداب المسلم في جنائز المسلمين هو ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال لما جاء نعي جعفر قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لأهل جعفر طعاما اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم جاءهم ما يشغلهم لا شك أن أهل الميت لا يمكنهم بأن يتفرغوا لمثل هذا الامر من اطعام بعضهم بعضا فكيف باطعام الزائرين لتعزيتهم وغير ذلك توجه رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام بعد هذا التعليم بعد هذا الارشاد توجه إلى بيته مثقلا بالاحزان يبكي ويحزن على اصحابه واحبابه بل على حبه زيد بن حارثه زيد بن حارثه هذا تربى عند الرسول عليه الصلاه والسلام طوال حياته وكانت عائشه تطل من شق الباب عندما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام البيت فشاهدت ذلك المشهد الحزين ولكن حزنها هذا لم يمنعها من أن تغضب أن تغضب على أحد الصحابة الذين اساءوا التصرف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حزين اترك اتركه لا تدخله في متاهات فغضبت لأنه لم يراعي الحالة التي عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام سجل لنا أيضا ذلك البخاري رحمه الله عن عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه شوف الإنساء كيف يتعلم من مواقف الناس لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواح شوف الآن جلس يعرف في وجهه الحزن شوفوا حزين وأنا أنظر من صائر الباب في رواية من شق الباب فقال فأتا فقالت فأتاه رجل تخلى رجل فقال يا رسول الله إن نساء أو نساء جعفر يقصد بنساء جعفر امراته أسماء بنت عميس الخة عمية وأقاربه وإلا جعفر ما نقل أنه كانت لديه إلا أسماء بنت عميس قال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن يعني رم يبكين أنظر حاله بالبكاء فأمره رسول الله عليه وسلم والسلام أن ينهاهن طبعا بكاء هذا ما كان بكاء عاديا كان فيه صوت لا شك وإلا البكاء بكاء الرحمة لا يمنع منه المسلم هذا البكاء بالصوت وإلا كيف أدرك هذا الرجل بأنهن يبكين فهم. بكاء بالصوت هذا من يعمل النواح نياحة متى حرمت النياها بعد أحد بعد أحد حرم الله سبحانه وتعالى حال للموتى فذهب الرجل فأتاه الثانية ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد, يريد يريد أن يبقى وحده إيه لو ما كان يريد أن يبقى وحده كان يذهب إلى آب جعفر يعزيهم ويسليهم ويريد أن يبقى هذا الرجل جاء مرة ثانية المفروض كنت في وحدك يعني براسك ها ابو بكر صديقه عمر الخطاب بدهم انها النساء فسهله لا هذا ما دي. عائشه ستغضب لهذا فقال لقد نهيتهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر انهن لم يطعنه لم يطعنه ربما قال العلماء ما ما اخبرهم بان الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي نهاهم والا لو اخبرهن بذلك لفعل فقال نبي صرح حزيج إنها هن زيدنا هن فقال لت... مرة ثالثة جاء الرجل فقال والله لقد غالبنانا ثاني أنا أريد أن أبقى واحد الرسول حقيقي ما يستطيع أن يقول هذا والله لقد غالبنانا يا رسول الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال فحتوا في أفواههن التراب روح أحكم التراب ديرهم في أفواهن إذن حثوا التراب مشروع المده ها كما أن الإنسان يمدح إنسان مدح معروف وليس أنتم وأنتم وأنتم سيادتكم وفخامتكم وجلالتكم خصغير يقول ليس مثلك شيء وأنت السميع البصية خصغير بعض الناس هاد. هذا أحثوا على رأسه التراب يعني زيدوا ذل هذا من ذلول ذليل زيدوا ذل خليه يزيد يحبط في التراب لماذا؟ ما نحكموه لأسه لحطه في التراب نحكموه لأسه لحطه في التراب تراب فوق رأسه هؤلاء النائحات احثوا في افواههن التراب ولم يقل في اعينهن الاعين مسموح لها بان تذرف فما استطعت من الدموع لا باس اما الصوت فلا طبعا عائشة ثم انفجرت لكن في نفسها تحدثت هي تشوف مور الباب فقالت ارغم الله انفك لا الصحاب ارغم الله انفك يعني الصق الله انفك بالتراب يعني انت الذي يرشق الله اقصى البطال لم تفعل ما امرك رسول الله عليه الصلاه والسلام ولم تترك رسول الله من العالم صلى الله عليه وسلم. يعني شوف ما درت وش قال لك لم تفعل أي ما استطعت ان تنهى نشوه ليس لك القدره ليس لك قوه الاغناء هل تستطيع يعني بعض الناس ربما يحب كل شيء انت لا افعل وحدك زيد لم تفعل ما امرك به رسول الله عليه الصلاه والسلام ولم تتركه من العناء يعني باطل رجي تقلق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم باطل يعني بلا أي شيء وهذا هكذا يفسر العلماء رحمة الله تعالى عليهم هذا الحديث لذلك قال النووي رحمه الله مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديم ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب يعني كان أولى ولا بك ربما يقنعهن عمر الخطاب ربما أقنعهن أنت بالذات فمهم نستدل من هذا الحزين تركه لإنسان الحزين لا تشغل باله الرسول عليه الصلاة والسلام ندب إلى ذلك أن لا نشغله عائشة رضي الله تعالى تبين لنا قلب أفضل الناس وأكثرهم صبرا عند المصائب رسول الله عليه الصلاة والسلام هو يحتاج إلى هذا فترك أرغم الله أنفك لم تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله عليه الصلاة والسلام من العناء هو تعب قال عبد الله بن جعفر طبعا مرت ثلاث أيام هذه روايه إمام أحمد وأبي داود فقال ثم أتاهم أتى آل جعفر فقال عليه الصلاة والسلام لا تبكوا على أخي بعد اليوم لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي ابني اخي كيف يسميه جعفر بن ابي طالب هو ابن عم الرسول عليه الصلاه والسلام لا تبكوا على اخي بعد اليوم وادعوا ابني اخي وقد ذكرنا ان ثلاثة رضعوا من ثدي واحد حمزه والنبي عليه الصلاه والسلام وجعفر ابن ابي طالب يمكن يقصد اخي في الاسلام واخي في الرضع قال عبد الله قالوا مجيبوا لي أولاد أخي فجي أبنا كأننا أفرخ هم ولد ولد الطير كأننا فراخ هل يجد ضعف الشديد ولم عليه الحالة من الابتذال فقال عليه الصلاه والسلام شفهم أدعوا إلي الحلاق قام مجيبوا لي الحلاق ذلك لأن أمهم أمهما كانت منشغله عنهما لشدة الحزن وشفنا أسماء كيف كانت مرتبطة بجعفر بن بيطان كانت تحبه حبا جما فانشغلت بذلك الحزن عن ولديها حتى ما رجلت شعورهما وربما آذاهما ما يعلق بالشعر تعرفوا تلك البيئة ما يعلق بهما من القمل وغير ذلك من الاذى ادعوا الى الحلاق أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينزع بعض شعرهما فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا طبعا لهذه العلة لأنه احنا عندنا أصل مقرر في الشرع شو هو تحريم حلق الشرع من أجل المصيبة لأنه كانت هذه عادة جاهلية كانت عادة جاهلية إذا أصيب الإنسان بمصيبة في الجاهلية يحلق رأسه والرسول عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه صح مسلم عن ابي موسى الاشعري قال لا إني بريء من الحالقة والصالقة والشاقة الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والصالقة هي التي ترفع صوتها من السلق والشاقة التي تشق ثيابها تبدأ هكذا وزيداه وعمره فالمهم جاء بالحلاق فحلق رؤوسنا وقال شوف كلام أما محمد بن جعفر أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي هذه ثناء عطر ثم أخذ بيدي فأشالها شو معنى أشالها؟ أي رفعها. وقال اللهم اخلف جعفرا في أهله اخلف جعفر في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه وكان دعاؤه مستجابا كان عبد الله بن جعفر أينما وضع يده بورك له فيه في رزقه. وبارك لعبد الله بن جعفر في صفقة يمينه قال ذلك ثلاث مرات دعا لهم عليه الصلاة والسلام طبعا من بقي يحتاج التعزي يشكون أمهما اسماء بنت عميس رضي الله تعالى هذه المرأة طبعا سيكرمها الله عز وجل سيخلف الله عز وجلها أفضل من جعفر صحيح ما دج جناحين لكن هو أفضل خلق الله بعد الأنبياء على الاطلاق وبقر وبقر الصديق سيتزوجها بعد انقضاء عدتها شوف لا يدعون مثل هؤلاء النساء هكذا هم أكرم على قلوبهم من أن يدعوهم على مثل النحا المهم جاءت أسماء بنت عميس وتحدثت إلى رسول الله صلى الله فذكرت له يتمل يتمل هذا اليتيم فقال العيلة تخافين عليهم فق أهل تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة بالكثابة. يعني تقدر تقول باللي؟ قال جعفر وليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة طبعا القى بين يديها هذه الكلمات فنسيت كل شيء نسيت كل الحزن الذي كان يعتصر قلبها وفؤادها كانت هذه الكلمات بردا وأمنا وسلاما على قلبها وقلب ولديها هذا البيت بدأنا به قلنا المدينه كلها حزن احد اولئك المفجوعين حب رسول الله عليه الصلاه والسلام اسمه اسامه بن زيد اسامه بن زيد الحمد لله بلغ وصار يقاتل راينا في معركه الحريقات معركه الحريقات انه قتل رجلا شاهد ان لا اله الا الله اي استسلم وشاهد ان لا اله الله اسامه بن زيد شاب والحمد لله يافع ومعه شكور أمه شكور أم أيمن أم أيمن هي زوجة زيد بن حارثة أم أسامة بن زيد لم يكن بيتهما أقل حزنا ولا أقل كآبة من بيت آل جعفر يعني كان أيضا حزينا وساهما رسول الله عليه الصلاه والسلام وعزاهما وكان مما حفظ في فضل زيد بن حارثة وانتقل هذا الفضل إلى أسامة ما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن ابن عمر طبعا الحديث قال ويم الله ويم الله إن كان لخليقا لها على زيد إن كان لخليقا لها أي للإمارة يرد على الأفكار التي عششت دهرا طويلا عند الجاهليين العبد لا يكون أميرا لأن أصل زيد بن حارث عبد مولى يرد إن كان لخليقا لها وايم الله ان كان لاحب الناس لاحب الناس الي كان احب الناس الي وايم الله ان هذا لخليق يريد اسامه هذا فيه اشاره الى انه سيؤمره ان كان هذا لخليقا لها وايم الله ان كان هذا لاحبهم الي من بعده شف كيف مرتبه قال فاوصيكم به فانه من صالحيكم شهادة لا تنزع إلى يوم القيامة من صالحيكم هذا الشهادة هو دي شهادة تكون رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالنا بيت ثالث بيت آل ابن رواحة هذا البيت دخلناه فإذا بنا نشاهد شيئا ما كنا نتوقعه. تعرفوا ليش ما كنا نتوقعه؟ لانه هذا البيت قبل خروج عبد الله بن رواحة إلى غزوة مؤتة بأيام حدث فيه شيء عادي شيء أهوى بكثير من موته فرأينا فيه حزنا عظيما قبل ما يخرج حدث فيه شيء يسير, يسير كان هناك حزن عظيم في ذلك البيت على جال شيء يسير فكيف بهذا المصاب كيف بهذا المصاب إذا دخلنا إحنا وإحنا خايفين سمعنا باللي؟ مرة والحديث البخاري شوف مناه الحديث البخاري عن النعمان بن بشير يقول أغمية على عبد الله بن رواحه انت قبل من مؤثر أغمية عليه وش فيها في شيء أغمية عليه فجعلت اخته عمرة عمرة هذه ام النعمان بن بش أم النعمان بن بشير يعني, أخته. يعني النعمان بن بشير ابن اخته فجعلت أخته عمره تبكي وتقول واجبله أيها الجبل وكذا وكذا تعدد عليه ما احنا اليوم بالشرق ويسم المرأة التي تبكي على الميت معددة المرأة اللي تبكي على الميت معددة يسموها معددة يقول هذه التي تبكي على الميت يقول واجبله وعبده وعزاه وظهراه قدر... الظهر انتا انكسر العبود انتا انكسر واجب له اي جبل هذا الذي ذهب هذا الكلام تعرف الناس تحسن الندبك الناس مختصون في هذا خاصة اذا رشقتهم ببعض النقول فهذه تحب اخاها واجب له وكذا وكذا هذه اغمية عليهم مالك يسمع بالليمات قال النعمان بن بشير فلما ماتت او فلما مات لم تبكي عليه لانه لما سمعها تقول ذلك حين افاق يقول في البخاري فقال حين افاق ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذلك شكون اللي قال له شكون اللي قال له تعرف شكون اللي قالوا اخبره رسول الله عليه الصلاه والسلام بانه قال كان ملك قد رفع مرزبة من حديد شوفه باش إنسان يحذر من النياحه على الميت إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه قال كان ملك قد رفع مرزبة من حديد يقول أنت كذا كما تقول تجبل وعزهت عزاؤها وظهرها أنت ظهرها هذا ندبة يندب من لو قلت نعم لقى معك بها لو قلت نعم لقى معك بها أي لو رضيت بذلك لقى معك الملك بها فأخبرها عبد الله بن روح أخبرها بهذا هذه في رواية أخرى أخبرها بما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث البخاري شديد قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك أي الملك إذا فنهاها عن البكاء عليه فلما مات لم تبكي عال. إذا النعمان بن بشير اختصر لنا الحديث. السر كيف؟ إذا بيت آل ابن رواحة لم يكن فيه إلا أخته عمرا وما بكت عليه. أي ما بكت عليه ذلك البكاء الذي كانت تبكي عليه من قبل إنما بكت بكاء رحمة. المهم هذه هي أجواء المدينة وتلك همومها. فتعالوا بنا نعود إلى أين؟ الى اين الى ارض مؤتى الجيش لم لم يغادر بعد تلك الارض سنرى حال بعض اولئك الرجال الذين يمكننا ان نسميهم يتامى يمكن ان تسميه بعضهم يتامى سنرى امرهم بعد الاذى تفضل بعدما راينا بعض بيوت المدينه وبعض صور الحزن التي كانت تخيم عليها نعود إلى, مؤتة إلى أرض مؤته حيث نجد يتامى من الرجال وهؤلاء ممن حضروا النزال نرى بعضهم يبكي جعفر بن أبي طالب ابن عمر يقلب الجثة فيجد بها أكثر من تسعين ضربة بسيف أو برحم برمح ولكن الذي بكاه أكثر هو الصحابي الجليل حافظة الإسلام وذاكرته أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بكاه هو ومن معه من الفقراء المساكين ممن كانوا بالجيش وسينتقل هذا البكاء وهذا الحزن إلى الفقراء الذين ظلوا في المدينة سبحان الله مع أن جعفر لم يلبث معهم إلا يسيرا يعني جعفر عجاء بالعام السابع يعني ما بقي معهم أكثر من عام شهرين فلم يطل معهم لكنه أكرمهم وجاد عليهم كثيرا كان أبو هريرة يقول رضي الله تعالى إن جعفرا أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أبو هريرة وليس في حديث واحد بل في أحاديث أخرى في صاحب بخاري أنا بهرير قال خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب شحال عاش معه نعم خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته يدينا يطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج يخرج إلين العكة العكة هي الشن البالي لما توضع فيه السم يعني الوعاء من الجلد فيه السم ما يبقاش فيه بكثير يعطيه له قال ليس فيه شيء فنشقها نقطعها فنعلق أو فنلعق ما فيها إذا ما وجد شيء يخرج لهم هذا الذي بقي في الجلد يمسحونه ويأكلونه في سنن الترمذة أيضا بسند صحيح عن أبي هريرة قال نحتذى النعاد ما دار النعاد ولا ركب المطايا وحينما ركب الجمال والخير ولا ركب الكور الكور, الكور هي فارس ولا ركب الكون على الفارس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام احنا قاعدنا ابو بكر افضل من جعفر ابن ابي طالب ما ابد ما, كي ما فيش واحد افضل من, من جعفر ابو بكر الذي تصدق بجميع ماله عمر بن الخطاب الذي تصدق بشطر ماله لم يفعل في قلب ابي هريرة ما فعله جعفر في هذا الزمن اليسير جعفر الذي قادم من بلاد الغربة بلاد الآلام بلاد الفقر ينجز ما لم ينجزه الناس في أعوام طويلة وحياة عريضة هذا يرشدنا ايها الناس إلى أن الإحسان إلى الفقير إلى المحتاج لا ينساه لك أبداً أبداً لن ينساه يبقى ربما يفضلك على زعماء قد اشتهروا بزعامتهم وبجاههم مضت الأيام ثقيل على أهل الاسلام في تلك في المدينه ولكثره ما أصاب النبي عليه الصلاه والسلام من الحزن ولكثر ما كثرت ما اصاب المسلمين من الصحابه من الحزن والاسى اراد الله عز وجل ان يجعل نهاية لهذا الحزن خلاص ما استطاعوا أن ينسوا هؤلاء الرجال يعني ناس بذلوا اعمارهم بهذه الطريقه اراد الله عز وجل ان يبشرهم بما ينسيهم الأحزان ويمسح عنهم هذه الآلام وذلك نراه فيما رواه الحاكم الحاكم عن ابي امام الباهلي ورواه غير الحاكم وهو سند صحيح على شرط البخاري قال ابو امامه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم اذ أتاني رجلا فأخذ بضبعي أي بالعضب فأخو واحد من هنا و واحد هنا. فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا لا تستطيع أن تصعد عنه فقال لي اصعد فقلت اني لا اطيق فقال انا سنسهله عليك فصعدت حتى كنت في سواء الجبل في وسط الجبل إذا أنا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا هو عواء أهل النار صياح ونياح أهل النار ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم العرقوب وتلك العضلة التي في العقل العضلة التي وراء الرجل معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما يسيل هذا الجانب فم يسيل فقلت ما هؤلاء فقالوا أو فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم هذا رايناه في مجالس ترغيب وترغيب هذا الحديث الذين يفطرون قبل الغروب يتساهلون فما بالك بمن لا يصوم اصلا ثم انطلق بي فاذا بقوم اشد شيء انتفاخا اي رايت اقوام عمر ما شفت واحد منتفخ كما هم وانتنه لحم واسفاه منظرا فقلت من هؤلاء فقالوا هؤلاء الزانون والزواني والعياذ بالله الذين يباشرون الزنا ثم انطلق بي فاذا انا بنساء تنهش ثديهن الحيات تنهش ثدياهن الحيات حيات تاكل من اذائهن فقلت ما بال هؤلاء فقال هؤلاء الله يمنعن اولادهن لبانهن امراه تمنع ولدها اللبن هكذا تضر به ثم انطلق بي فاذا انا بغلمان يلعبون بين نهرين فقلت من هؤلاء فقال هؤلاء ذراري المؤمنين من ماتوا قبل الحلم ثم شرف لي شرف شفت مكان عالي وصعد جبل بعدين فوق الجبل مكان عالي فإذا أنا بثلاثة نفر يشربون من خمر لهم ثلاثة جالسين فوق الجبل يشربون من خمر تعال جنة. لهم فقلت من هؤلاء فقال هؤلاء جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواح ثم شرف لي شرف آخر فإذا أنا بثلاثة نفر فقلت من هؤلاء فقال إبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام ينتظرونك هذه غزوة مؤتة شهادة ومجد للأموات وأما الأحياء فيكفيهم رضا نبيهم عليه الصلاة والسلام عليهم الذي سمى ما فعله فتحا ها هو خالد بن الوليد يولد في الإسلام أميرا وسيفا من سيوف الله لكن هناك من لم ينسى من الذي فعله خالد هو صاحبه ورفيقه ضربه أسلم معا من عمر العاص عبدالعاص أسلم هو خادم الوليد في أيام، فلا شك أنه يتحرك أيضا لخدمة الإسلام كما خدمه صاحبه، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يغيب، وما كان بعيدا عن مشاعر عمر بن العاص، وكان يعلم مهارة عمر بن العاص أيضا ودهائه في الحروب، فنراه عليه الصلاة والسلام قد استدعاه. النبي عليه الصلاة والسلام يستدعي عمرو بن العاص وعرض عليه قيادة حملة أخرى عرض عليه قيادة سرية أخرى ألا وهي سرية ذات السلاسل أو ذات السلاسل وهذا إن شاء الله تعالى نراه في المجلس اللاحق ولندع حسان بن ثابت وكعب بن وغيرهم وكعب بن مالك وغيرهم الشعراء يرثون يرثون هؤلاء الأسود فمثلا ترى من شعر حسان بن ثابت يقول تأوبني أي تأوبني أي عادة دايما يعاود تأوبني ليل بيثرب أعصر وهم إذا ما نوم الناس مسهر لذكر حبيب هيجت لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر بلى إن فقدان الحبيب بنيته وكم من كريم يبثل ثم يصبر رأيت خيار المسلمين تواردوا شعوب وخلفا بعدهم يتأخروا فلا يبعدن الله قتلا تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطر بهم تفرج الأواء في كل مأزق عماس إذا ما ضاق بالناس مصدرهم أولياء الله هم اولياء الله انزل حكمه عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وجعل الجنة متقلبهم ومثواهم وموعدنا ان شاء الله تعالى في المجلس اللاحق لكن لنجعله يوم الاحد ليس غدا لنجعله يوم الاحد ليس غدا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحيم وبارك الله فيكم اجمعين والسلام عليكم